بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُجِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْ تنثنتين واحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعيا الله وحده كفرت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 إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفیع الدرجات ذو العرش يلقی الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم بارزون لا يخ فَعَلَ اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْئًا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب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 فَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ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 وَرَبَّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ الَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَلِفِ الرَّعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا له مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ ك من ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب اسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابَ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلًا الرَّشَادٍ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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني رب الله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وعشيا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم؟ فَهَل اَنتم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ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 دار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرا لاولي الالباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح وسبح بحمد ربك بالعشق والإبكار. إن الذين <سؤال> يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فاستعذ بالله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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللَّهُ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار إن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّن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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلا ثم أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هُو الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلون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 أکثر منهم وشد قوتو وآثار في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما هم رُسُلُهُمْ بالبيانات فرحوا بما عادهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا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 وَخَسِرَ هُنَالِكَ